منكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه مصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 زعم الذين كفروا الَّذي يبعثُ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتُبَعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ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 في الله ويعمل صالحًا يكفّر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا. ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب صيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم، وأطيع الله وأطيع الرسول، فإن توليت فإن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 وأجكم وأولادكم معذ و لكم فاحذروهم وإن تعفو وتصفح وتقفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة